بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إ ذ ا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر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 و َ ف ِ ر ْ ع َ و ْ ن َ ه دلو أ َْ ت َ ا د ِ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ ط َ غ َ و ْ ا ف ِ ي ا ل ْ بلاد َِِ ف َ أ َ ك ْ ث َ ر ُ و ا في ِ هل َ ا ا ْ فساد ََ ف َ ص َ ب َ ع ل َ ي ْ هم ِْ ربك ََُّ سوط على َ ذ ب إِنَّ ك َ ل َ بل ِْ م ِ ر ْ ص َ ا د فا وانفعنا ذ ا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ا ك ر م ا و ا م ف ع ن ا اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ا ه ا ن ا كلا يا بل يا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا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 يا ايتها النفس ا ل م ط م ئ ن ت ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جلتي